ما ألقو فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان كثير؟ أ ولم يروا إلى الطير خلقهم صافئه ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِتَزْدَرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن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 لَن يَأْتِيَكُم بِمَا إِن